بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم يختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون وَجَعَلِي الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا ججالسال وفوقكم سبعا شبادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات من وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْ 122. وفتحت السماء فكانت أبوابا 123. وسيرت الجبال فكانت سرابا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا ما لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا جز ان کے نوں جیسل وكل شيء أحصيناه كتابا أذوقوا فلن وكواعبا اكترابا وكأسا دهاقا لا يسمع بسماتِ وَ العاض وَما بَينهُ مروررح م لَ لكونون منِهُ خطاب That